التسجيل مئة وإثنان استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف دفع الضرر باء تسوية الخلافات تاء إغاثة الملهوف ثاء يحب المقسطين.